اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من بتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والواحد لا ندلك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك وتطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ وحلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد فسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة اللهم لك الحمد كسوتنا من عري وأطعمتنا من جوع وآمنتنا من خوف وهديتنا من بعد ضلانه اللهم لك ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالصيام والقيام ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلاءك الجسيمة لك الحمد حتى ترضى لك الحمد حتى ت... ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كما نقول ولك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد أولى ولك الحمد آخرًا ولك الحمد ولك الحمد باطنا نحمدك بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا عالم الخفيات يا رفيع الدرجات يا ذا العرش المجيد يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا أنت إليك المصير يا حبيب التوابين ويا أمان الخائفين ويا رجاء المنقطعين يا من لا يزداد مع كثرة السؤال إلا جودا وكرما ومع كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا يا من لا يبرمه الحاح الملحين ولا تضجره مسألة السائلين أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك اللهم انك عفوا تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفوا تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفوا تحب العفو فاعف عنا الهنا وسيدنا هدت العيون وهجعت الجفون وغارت النجوم وان تحيٌّ قيوم إلهنا وسيدنا أغلق الملوك أبوابها أغلقت الملوك أبوابها وقام عليها حجابها وبابك مفتوح للسائلين وبابك مفتوح للسائلين فهنا نحن ببابك واقفون نطرق بابك ونستنطر رحمتك فلا تردنا خايبين اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانياتنا نحن الفقراء بين يديك ونحن السراء بين يديك نحن المقرون المعترفون بذنوبنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسمه ورغم لك أنفه يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب أنت ملاذنا إذا ضاقت بنا الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل من نقصد وأنت المصد القصود ومن الذين التجوء إليه وأنت صاحب الكرم والجود. ومن الذي ندعوه وأنت الرب المعبود بك اعتصمنا وبرحمتك تعلقنا وبجودك طمعنا إن طردتنا فمن الذي يقبلنا وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا إلهنا وسيدنا زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في نجج المعاصي والآثام لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا ومن فضلك سألنا يا حليما على من عصى يا حليما على من يا قريبا ممن دعا ما عصيناك إذا عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخف ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل نرجوك رجاء الخائفين رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطايا جئنا ببابك واقفين فاغفر لنا يا الله جئنا ببابك واقفين فاغفر لنا يا الله جئنا ببابك تائبين فاقبل توبتنا يا الله جئنا ببابك تائبين فاغفر توبة فاغفر لنا يا الله يا من كتب على نفسه الرحمة يا من رحمته وسعت كل شيء يا من رحمته سبقت غضبه يا من رحمته قد سبقت غضبا للحق رحموك فنا بين يديك، إرحموك بين يديك. إلهنا وربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، فاغفر لنا مغفرة من عندك. وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نستغفرك مما تبنا إليك فيه ثم عدنا فيه اللهم إنا نستغفرك مما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك لما جعلناه لك على نفوسنا فلم نوفلك به ونستغفرك مما زعمنا أن أننا أردنا به وجهك فخالطت قلوبنا ما قد علمت اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم واجعل اجتماعا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محرما اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطاهر المبارك اللهم وجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عنا عما تخرق من المعاصي والآثام اللهم واكتبنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين واكتبنا فيه من الفائزين ولا تجعلنا فيه من المردودين الخاسرين اللهم واكتبنا ممن وفق لقيام ليلة القدر اللهم واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر وينال ما فيها من الثواب والأجر اللهم إن كانت هذه ليلة القدر اللهم فلا تحرم ناجرها اللهم فلا تحرمنا اننا جراها اللهم فلا تحرمنا اجرها نرجوك يا الله ألا تحرمنا اجرها نرجوك يا الله الا تحرمنا اجرها اللهم واكتبنا فيها من عتقائك من النار اللهم واكتبنا فيها من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم واعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وأقاربنا وأحبابنا ومشايخنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء اللهم واعتقنا ورقابهم من النار اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من قبول وسعة اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب ولسائر المسلمين وما قسمت فيها من شر وبلاء وفتنة وحرمان اللهم فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمارنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاننا نبهم منا وغمو منا اللهم إننا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك اللهم إننا نسألك أن تلزم قلوبنا حفّة كتابك وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم وجعلنا ممن قرأ القرآن لأجلك وفيك اللهم وجعلنا ممن قرأ القرآن لأجلك وفيك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الريام وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة اللهم وعيننا من الخيانة اللهم واجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يومنا وأنت راضٍ عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم وارحم من مات من آبائنا وأمها وإخواننا وخواتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفون وغفرانا اللهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهليهم وأزواجا خيرا من أزواجهم اللهم وارحمنا إذا صر إلى ما صار إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا اللهم وآنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم النشور يا عزيز يا غفور اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم اللهم منصر كتابك اللهم منصر دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين اللهم وعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين اللهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وخذل الإسلام والمسلمين اللهم ما إنا نسألك يا من له ما في السماوات وما في الأرض.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 أبرم لهذه الأمة أمر راشد، وعز فيه أهل الطاعة، ويعافى فيه أهل المعصية. اللهم وصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم كلهم ولا تكن عليهم. اللهم سدد رميهم. وَثَبِّتْ أَقْدَامَهُمْ وَاجمعْ كَرَمَتَهُمْ وَوَحِّدْ صُفُوفَهُمْ اللَّهُمَّ وَانصُرْهُمْ نَصْرًا عَزِيزًا مُؤَذِّرًا اللَّهُمَّ وَأَنزِلِ السَّكِينَةَ وَالطُّمَأْنِينَةَ عَلَيْهِمْ اللَّهُمَّ فَرِّجْ هَمَّهُمْ وَنَفِّسْ كَرْبَهُمْ وَاحقِ نَدَاءَهُمْ وَاشْفِ مَرْضَاهُمْ وَاجْبُرْ كَسِيرَهُمْ وَاقْبَلْ شُهَدَاءَهُمْ وَارْحَمْ مَوْتَاهُمْ يَا نَاصِرَ أظلمين ويا القاهرة المتجبرين ويا مجيب دعوة المضطرين اللهم وعليك بعدوك وعدوهم من اليهود والنصارى المعتدين المحاربين اللهم وقاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويصدون عن سبيلك ويعدون أوليائك اللهم إن ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّعت، ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلاً إلا عفيت، ولا عذباً إلا زوجته ولا محروماً من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا معيوناً أو محسوداً إلا شفيته ولا معيوناً أو محسوداً إلا شفيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها ص. إلا وعنتنا على قضائها اللهم وأزل عنا الغلاة والرباة والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم واحفظ نساء المسلمين واجعلهن طاهرات عفيفات لربهن طائعات ولسنة نبيك متبعات وبالصحابيات مقتديات هاديات غير ضالات ولا مضلات الحاضرات منه النخاصة والغائبات عامة اللهم وأصلح بنات المسلمين اللهم وحبب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهم اللهم وارزقهن الزوج الصالح والولد البار اللهم وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم من كان من أولاد المسلمين عاقا لوالديه اللهم فمن عليه بتوبة عاجلة اللهم فمن عليه بتوبة عاجلة واجعله قرعة عين لوالديه اللهم واهد شباب المسلمين واجعلهم عدة لأمتهم ومجتمعاتهم اللهم واحفظنا وإياهم من فتن الشبهات والشهوات اللهم اللهم وارزقنا وإياهم الوسطية والاعتذال اللهم وفق شبابنا للانتفاف حول علمائنا اللهم من ابتري من شبابنا بشبهة التفجير والتكفير اللهم من ابتري من شبابنا بشبهة التكفير والتفجير اللهم فرده إليك ردا جميلا اللهم وأره الحق حقا وارزق وارزقه اتباعه وأله الباطل باطلا وارزقه اجتنابه واجعله عبدا صالحا نافعا لدينه وبلاده اللهم وكل الأرامل اللهم وكل الأرامل واليتاما والمطلقات والمحتاجين اللهم وفق أغنياءنا للعطف على فقرائنا اللهم وأصلح وسائل الإعلام واحفظنا واحفظ المسلمين من شر قنوات الرذيلة اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم واجعله عبدا تقيا نقيا هاديا مهديا اللهم وفق لا تأمور المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ووفق رجال أمننا لكل خير وجزهم عنا وعن المسلمين خيرا اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم سددهم ووفقهم اللهم وارفعهم في علين اللهم وارحم من بنى هذا الجامع ووفق العاملين فيه والعاملات والمشرفين والمشرفات وكل من وكل من من كان سببا وساعد على إقامة هذه الشريعة على أحسن حال، اللهم وفق من كان سببا وساعد على إقامة هذه الشعيرة على أتم وجه وأحسن حال اللهم واجعل لهم لسان صدق في الآخرين واجعلهم من ورثة جنة النعيم اللهم من بذل ماله أو جاهه أو جهده للدعوة إلى دينك اللهم فبارك له في ماله وأصلح ذريته واغفر ذنبه واجعل ما قدمه ظلا ظليلا يوم يلقاك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم هذه مسألتنا وما قصر عنه من علمنا ولم تبلغه مسألتنا من خير الدنيا والآخرة اللهم اللهم فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه نسألك أن تجود علينا بجودك وأن تعمنا بفضلك وكرمك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم رفعنا إليك أكف الضراعه فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعه ولا تخزنا يوم تقوم الساعة اللهم واجعلنا ممن دعاك فأجابه وتضرع إليك فرحمته واستهداك فهديته وتوكل عليك فكفيته اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وصل وسلم على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل عليه ما تعقب الليل والنهار وصل عليه وعلى الصحابة الأخيار المهاجرين منهم والأوصار وعلى الآل الطهار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين